فَإِنَّ عَلَيْهِمْ قَتَدِرٌ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكِ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرَسَ اللَّامِيَّ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَدْعَى اللَّامِيَّ دُونِ الرَّحْمَةِ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون